يقول السائل رجل نام ليلة يقول يرفع الصوت الصوت شوية صوت الأخ يقول السائل رجل نام ليلة واحد رمضان ومثلما أعلم عن رؤية الجنال وأصبح رجل مفترة ثم علم أنه يعني قد يزيع رمضان فهل عليها أن يمسك ويزم صيام ذلك اليوم ومثل ما قال عليه لا يقضي ذلك اليوم علما بانه لم يبيت نيه الصوت نعم هذا الرجل الذي نام اول ليله من رمضان قبل ان يسقط الشهر ولم يبيت نيه الصوت ثم استيقظ وعلم بعد ان طلع الفجر بان اليوم من رمضان فإنه إذا علم يجب عليه الإمساك يجب أن يمسك ويجب عليه القضاء عند جمهور أهل العلم ولم يخالف في ذلك فيما أعلم إلا شيخ الاسلام بن تيمية رحمه الله فإنه قال إن النية تتبع العلم وهذا لم يعلم فهو معذور. فهو لم يترك النية أي لم يترك تبية النية لعلم بعد علمه ولكنه كان جاهلا والجاهل معذور وعلى هذا فإذا أمسك من حين علمه فصومه صحيح ولا قضاء عليه أما جمهور العلماء فقالوا إنه يلزمه الامساك ويرزمه القضاء وعللوا ذلك بأنه فاته جزء من اليوم بلا بلانيه نعم يقول السائل فضيله الشيخ نعم بقى عليه شوي والذي ارى ان الاحتياط في حقه ان يقضي هذا اليوم يقول السائل فضيله الشيخ لا نحو قول امين مع الدليل وهل قراءه قضاء صلاه الحرم مع النام او منفرده قول امين في ايش في على القنوت ولا في ذات حال وين السائل ها؟ أنا, ما أنا أستطيع أن أفصل لكن انا أريد من السؤال أو من السائلين إذا سألوا أن يأتوا بالسؤال الواضح لأننا في الحقيقة نحن وغيرنا نسأل أسئلة تكون غير واضحة ويتعب الإنسان في فهمها قبل أن ي... يعرف الجواب عليها. ثم يأتي هذا السائل الذي عربد سؤاله ويروح يقول الناس أفت فلان بكذا وكذا على خلاف ما, ما يريده المفسر. وهذا وقع علينا وعلى غيره. لهذا أنا أحب من الإخوة السائلين أن يحرروا السؤال بقدر المستطاع. طيب. ولنفرض أن هذا الرجل يريد التأمين على قراءة الفاتحة، التأمين على قراءة الفاتحة ثبت به النص، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال إذا أمن الإمام فأمن، وفي لفظ إذا قال إذا قرأ ولا الضالين فقولوا آمين، والسنة فيه رفض الجهر بالتأمين على على الفاتحة. ومعنى امين اللهم استجب والله عز وجل قال في الحديث القدسي قسمت الصلاه بيني وبين عبدنا الصيد انتبه اخي قسمت الصلاه بيني وبين عبدنا الصيد فاذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدا عبده واذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى اثن علي عبده واذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبده واذا قال اياك نعبد واياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي نصفين واذا قال اهدنا الصراط المستقيم الى اخره قال هذا لعبدي ولعبدي ما تاء طيب فاذا يكون قول الامام اهدنا الصراط المستقيم يكون دعاء والمأموم مستمع فالمشروع في حقه أن يؤمن المشروع في حقه أن أما التأمين على دعاء القنوت فإنه أيضا بالطياس على التأمين على قراءة فاتحة يكون مشروعا لأن القانط يدعو لنفسه ولغيره ولهذا جاء في الحديث أن الإمام إذا خص نفسه بالدعاء دون المأمومين فقد خانهم. هكذا الإمام إذا خص نفسه بالدعاء دون المأمومين فقد خانهم. طيب إذا نقول للم... الإمام إذا صليت لا تقول رب اغفر لي قل كل... ربها اغفر لنا ولكن ليس هذا مراد الحديث بل إن المراد الدعاء الذي يؤمن عليه المأموم فإنه لا يخص الإمام به نفسه لو أن الإمام في دعاء مسترى الله مهدني في من هديت وعافني في من عافيت إلى آخر والشكوم بالنسبة للمأموم خيانة لأنه دعا لنفسه وجعلنا أنا غامل وأنا ما للشكل بل يقول اللهم اهدنا في هديت اما أما الدعاء الذي لا يؤمن عليه المأمون فهو له يقول اللهم رب اغفرني وارحمني ويقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا أخذ ذنب الله أنت فاغفرني انفقر الثاني في سؤاله نعم <تصفيق> أما قطع المرأة للصلاة فإنه قد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي ذر حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام يقطع صلاة الرجل المسلم أو قال المرأة المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخره الرحل المرأة والحمار والكلب الاسود فإذا مرت المرأة بين المصلي وسترته إن كان له ستره أو بينه وبين موضع سجوده إن لم يكن له ستره بطل الصلاة ووجب عليه الاستئناف حتى لو كان في الركعة الأخيرة يجب أن يعيد الصلاة من جديد ولا فرق في ذلك بين المسجد الحرام وغيره على القول الراجح لأن النصوص عامة وليس فيها تخصيص بقعة دون أخرى ولهذا ترجم البخاري على هذه المساله بقوله باب السطرة في مكة وغيرها واستدل بالعموم وعليه فإذا مرت المرأة بين الرجل وبين سترته أو بينه وبين موضع سجوده وجب عليه اعاده الصلاه الا اذا كان ماموما فان ستره الامام ستره لمن خلفه فيجوز ان يمر الانسان بين يدي المصلين الذين يصلون خلف الامام ولا اثم عليه اما اذا لم يكن مأموم... أما إذا كان مرور الانسان بين يدي غير المأمومين فإن ذلك حرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم المارو بين يدي المصل ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له أو خير له من أن يمر بين يديه أربعين كم الصحيحين مطلق. لكن روى البزار أن المراد بالأربعين أربعون خريفا يعني أربعين سنة شخصة لو تبقى أربعين سنة خير من أن تمر بين يديهم وصلي ونحن الآن لا نستطيع الوقوف كم من سنة ها؟ نستطيع أن نقف سنة واحدة حتى يصلي ها ولا ولا ولا دقيقة؟ لا دقيقة نحن نستطيع إن شاء الله. لكن أربعين دقيقة ما احد يستطيع إلا ما شاء الله. نعم. فيه فيه الظاهر أن المسبوق إذا قام يصلي مفاتها أنه في حكم منفرد. إيه. طالب الشيخ ما حكم في رجل صائم في نهاره رمضان ثم غلب التفكير في التواعد ثم غير فهل عليه شيء نعم اذا فكر الانسان في زوجته وغصائل وانزل بدون ان يحصل منه اي اي حركه يعني انه ما استدعى ذكره ولا تقلب على الارض فمجرد تفكير حصل الإنذار، فإنه لا يفسد صومه بذلك، لا في رمضان ولا في غيره. لماذا؟ لأن التفكير في القلب حديث النفس، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز عن أمة ما حدثت فيه أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. وعليه، فإذا فكر الإنسان في جماع زوجته، وأنزل بدون أن يكون منه فعل تصومه صحيح ولا شيء عليه هنا يقول السائد رجل عنده مكتبه وعندما اراد إفراج الزكاية جرد البكتبة وجد أن قيمة ما زرده مئة ألف ريال وعندما أراجه سيون في مكتبة مقيمة عشر وعليها لأن مكتبة من الزيون خمسون ألف ريال فكيف يذكيها مع العلم أن ديونا هذه للمكتبة ديون لم يحول عليها الحول. هذه المكتبة الآن فيها ثلاثة أشياء: كتب موجودة، ديون في ذمة الناس، ديون على المكتبة. الكتب الموجودة صارت قيمتها كما يقول السائل مئة ألف. إذاً يجب عليها أن يزكي مئة ألف. بكل حاجة كم زكاة المائة ألف ألفان ونصف ألفان ونصف يعني ألفين, الفين وخمسمائة يزكيها على كل حال الديون التي في ذمم الناس يقول السائل إنها خمسون ألفا ها؟ عشرة ألفا مو... عشرة ألفا وعن منطب الخمسة ولا خمسين همسي طيب الديون اللي في ذمه من الناس عشرة الاف ريال نقول هذه الديون ان كانت على فقراء فليس فيها زكاه لو ثبت مئة سنه ما فيها زكاه لان الدين الذي في ذمه الفقير غير مقدور على اخذه غير مقدور حسا ولا شرعا حسا فبعض الناس ولعاره بالله بعض اهل الدين الذين لهم دين على الفقراء يرفعه الى السلغات ويحبس وكأن هذا الرجل المدين الفقير اذا حبس كأنه سوف يأخذ من بلاط السجن دراهم يسلمها لصاحبه أتظنون إن هذا السجين الذي سجن وهو غير قادع على الوفاء أتظنون أنه يستطيع أن يأخذ من السجن دراهم يسلمها لصاحبه ما تظنون هذا الظالم الدائن الذي رفعه إلى الجهات المختصة وحبسته يعلم هذا ولا ما يعلم يعلم أن هذا الفقير لن يحصل الدراهم في السجن بل كونه طليقا يذهب ويستجل الناس ويستعين بالناس أحسن من أن يبقى في هذا السجن ولذلك أنا أقول من هذا المكان إن الدائنين الذين يرفعون الفقراء إلى أولاة الأمور ليسجنوهم لعدم قضاء ديونهم هم معتدون ظالمون آثمون ويخشى أن يسلط الله عليهم أو على ذريتهم من يسومهم سوء العذاب فيفعل بهم كما فعلوا في هذا السجين المظلوم والله عز وجل يقول وان كان ذو عسره فنظر إلى الى ميسره وهؤلاء الدائنون الجشعون كانهم يقولون ان كان ذو عسره فلؤ فلؤد إلى الى السجن عكس ما امر الله به والعياذ بالله يقول لهم الشيطان لهؤلاء الدائنين الظلمة يقول لهم حدوه على أن يتدين ويوفيك نعم وأحيانا يقول نحن ندينه ويوفينا وهذا كله حرام ولا يحل لشخص يعلم أن دائنه أن مدينه فقير لا يحل له أن نطالبه بل ولا يقول أعطني ديني وهو يعلم أنه فقير لأنه يحرجه والرب عز وجل يقول فناظرة إلى ما يسره حتى يسر الله عليه فنقول الآن لصاحب النكتبة الدين لك عند الناس إن كان على فقراء فليس فيه شيء وإن كان على أغنياء ففيه الزفاة ولكنك مخير ان شئت اخرج زكاته مع مالك وان شئت فاذا قبضته تزكيه لما مضى. فقع علينا واحد الديون التي على المكتبه لا تمنع وجوب الزكاه فيما في المكتبه من الاموال الزكويه يعني ان الدين لا يمنع وجوب الزكاه بل يحدث الدين على كل حال فلو فرضنا ان رجلا عنده خمسون الفا وعليه خمسون الفا وجب عليه ان نزكي خمسين الفا التي عنده نعم فضيله الشيخ كيف كيف يا مجال أعد نعم فضيله الشيخ احبك الله أو أحبك لله, لله. الظاهر يقول أحبك لله أحبك, الله. أحبك, الله. أحبك لله شف فيها همزه ولا لا طيب خير ان شاء الله الله يقبل دعاءه يقول هل المؤمن يمرض نفسيا وما هو المرض النفسي للشر؟ وكيفيه علاجه مثل القلق وهل النفس اللوامة تسبب القلق القضاء هنا يعالجون المرضى بالأمراض العصرية، إيه، أو بال، أو بالادوية، بالأمراض العصرية، وخصوصاً عصرية طريقة أمريكا وأوروبا ولا تحد من علاج الروشين. أبتنا الشيخ ثلاثة. نعم، لا شك أن الإنسان مصاب بالأمراض النفسية، بالهم، للمستقبل. والحزن على الماضي وتفعل الأمراض النفسية بالبدن أكثر مما تفعله الأمراض الحسية البدنية ودواء هذه الأمراض بالأمور الشرعية أي بالرقاء الشرعية أنجح من دواء أو من علاجها بالأدواء بالأدوية الحسية كما هو معروف ومن أدويتها الحديث الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه ما من مؤمن يصيبه هم أو غم أو حزن فيقول اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك مراض في حكمك عدل في قضاءك أسألك اللهم بكل اسم ولك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احد من خلقك او استأثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القران العظيم ربيع قلبي ونور ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي الا فرج الله عنه هذا من ال من وكذلك من الادويه الشرعيه أن يقول الإنسان لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ومن أراد مزيدا من ذلك فليرجع إلى ما كتب العلماء في هذا الباب في باب الأذكار كالوابل الطيب لابن القيم والكلم الطيب لشخص الأمن والأذكار للنووي وكذلك زاد المعاد لابن القيم لكن لما ضعف الإيمان ضعف قبول النفس للأدوية الشرعية وصار الناس الآن يعتمدون على الأدوية الحسية أكثر من اعتمادهم على الأدوية الشرعية ولما كان الإيمان قويا كانت الأدوية الشرعية مؤثرة تماما بل إن تأثيرها أسرع من تأثير الأدوية الحسية ولا يخفى علينا جميعا قصة الرجل الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سريه فنزلوا على قوم السريه نزلت على قوم من العرب ولكن هؤلاء القوم منعوا ضيافتهم لم يضيفوهم فشاء الله عز وجل ان لدغ سيد القوم لدغته حيه فقال بعضهم لبعض اذهبوا الى هؤلاء القوم الذين نزلوا لعلكم تجدون عندهم راقيا يرقى هذا المريض الذي لدعث الحية فقال الصحابة لهم لا نرقى على سيدكم الا اذا اعطيتمونا كذا وكذا من الغنم فقالوا لبأس فذهب أحد القوم من الفرية يقرأ على هذا اللذيط سورة الفاتحة فقط قرأ سورة الفاتحة فقام هذا اللذيط كأنما نشط من عقال الله أقرأ كأنما نشط من عقال يعني كأنه بعير فك عقاله فقر بسرعة هكذا أثرت قراءه الفاتحة على هذا الذير لأنها صدرت من قلب مملوء إيمانا فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان رجعوا إليه وما يدريك أنها رقية لكن في زمن هذا ضعف الدين وضعف الإيمان وصار الناس يعتمدون على الأمور الحسية الظاهره الظاهرة وابتلوا بها في الواقع ولكن ظهر في مقابل هؤلاء قوم اهل الشعوذة ولعب بعقول الناس ومقدراتهم واموالهم يزعمون انهم قراء برره ولكنهم اكلت مال بالباطل ليسوا قراء برره بل هم اناس يبتزون اموال الناس بالباطل ويرحقون على على عقولنا فالناس بين طرفين نقيض منهم من تطرف ولم يرى للقراءه اثرا اطلاقا ومنهم من تطرف ولعب بعقول الناس بالقراءات الكاذبه الخادعة ومنهم الوسط هنا أقول السائل لمن أراد ان يشترط الخروج لصلاة التربيه في احد مساجد مكه مع العلم بانه مكلف في الامام اولا يجب ان نعلم ان الاعتكاف سنه لا شك ولكنه ليس افضل السنن بل قد يكون هناك سنن اخرى انفع منه للعبد فهذا الرجل الذي كان اماما في مسجد اذا كان المسجد الذي يكون اماما فيه محتاجا اليه فليكن اعتكافه في ذلك المسجد أما أن يأتي إلى المسجد الحرام وهو إمام فيضيع ما يجب عليه من, من واجب الوظيفة أو, أو, أو تزول حكمة الاعتكاف بكونه يتردد إلى مسجد خمس مرات في اليوم والليلة هذا خطأ فنقول لهذا الرجل الذي هو إمام في مسجد بقاؤك محافظا على واجب الوظيفة أولى من كونك تعتكف في المسجد الحرام وإذا احببت الاعتكاف فاعتكف في مسجدك الذي أنت ملزم فيه أن تكون إماماً وفضل الله تعالى واسع. هذا هو جوابنا على هذا السؤال نعم أقول السائل. بما يرى ويصفح من الأحداث التي في فلسطين وكيف أن اليهود يقصرون المسلمين كبارا وصغارا رجالا ونساء بل ويذكرونهم احياء ويفعلون بهم الله به عليه فما الجهاد معهم ونصرتهم وما حكم المسلمين الذين لا يساعدونهم بل يجدون موقف المشاهد مع ان لديهم نحن حسب ما سمعنا أن اليهود قتلت الفلسطينيين وسامتهم سوء العذاب بعد ما يسمونه بالانتفاضة والله أعلم هل هي حقيقة واقعة أو أنه قد غرر بالفلسطينيين ليتحركوا هذه الحركة فيقضي عليهم اليهود الله أعلم لكن على كل حال الذي يليق بنا أن نعين هؤلاء على ما هم فيه من المحن والأذى في كل حال وحسب ما سمعت أن هؤلاء الفلسطينيين الذين في الأرض المحتلة رجعوا إلى الله عز وجل وصار فيهم شباب متأقب كما هو الحمد لله وموجود في, بل... في كثير من البلاد وأنهم تحركوا هذه الحركة حركة إسلامية لا قومية وإنما هي إسلامية يريدون أن يتخلصوا من اليهود الذين يحتلون المسجد الأقصى ومعلوم أنه إذا كانت الحركة حركة إسلامية لإنقاذ البلاد من الكفر فهو جهاد في سبيل الله والجهاد في سبيل الله من وظائف المسلمين ومن مهمات المسلمين ولكن لابد من طريق طويل بالنسبة للفلسطينيين لأنهم عزل ولا يمكنهم حمل السلاح في واسطة السيطرة القوية من جانب اليهود عليه فالمسألة تحتاج الى ما يسمونه بالتطفيات و الى طول نفس ومدة حتى ياتي الله تعالى بالنصر نعم عن هو كلام طويل الشيخ هو في كتاب لي احد المشايخ رمضان كثير الصلاه صلى الله عليه وسلم لان بعد اليدين على صدر بعد الربع من الرضو هو بدايه ارجو توضيح ذلك أرجو توضيح ذلك بالادله الداله على ذلك من الصدر قبل الركوع ولذلك بما وفق نعم اولا انا اتحرج من ان يكون مخالف السنه على وجه يسوء فيه الاجتهاد مبتدعا فالذين يضعون ايديهم على صدورهم بعد الركعه قبل انما يبنون قولهم هذا على نص وحديث فكوننا نقول بان هذا مبتدع لانه خالف اجتهادنا هذا ثقيل على الانسان ولا ينبغي الانسان ان يطلق كلمه بدعه لان البدعه يقول فيها الرسول عليه السلام كل بدعه ضلاله فاذا وصفنا ان هذا العمل بدعه وصفنا صاحبه بانه مبتدع واذا وصفناه بانه بدعه وصفناه بانه ضلاله واذا وصفناه بانه ضلاله وصفنا فاعله بانه ضال ووصف المخالف للحق بالضال ليس به بأس فهذا ابن مسعود رضي الله عنه لما جاءه رجل يقول له في بنت وبنت ابن وأخت قسم المال أبو موسى الأشعر رضي الله عنه بين هذه الثلاث فقال للبنت النص وما بقي فللأخت وانت مش تقولون طيب أسفل أبو موسى رضي الله عنه لما أفت هذه الفتوى قال للسائل وأت بن مسعود فسيوافقني على ذلك فأتى بالمسعود وأخبره بفتوى ابي موسى وانه قال سيوافقني على ذلك فقال ابو ابن مسعود لقد ظللت اذن وما انا من المهتدين يعني ان وافقت اقول فيها ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم للبنت النصف ولبنت الابن السدس ثمانيه الثلثين وما بقي فللاخر فاقول ان وصف من يضع يده بعد الركوع على صدره بانه مبتدع وأن عمله بدعه هذا تقييم على الانسان ولا ينبغي للانسان ان يصف به اخوانه والصواب ان وضع اليد اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع هو السنه الصواب انه هو السنه ودليل ذلك ما ثبت في صحيح البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده أن على ذراعه اليسرى في الصلاة ووجه الدلالة من الحديث الاستقرأ والتتبع لأنه يقول أين توضع اليد حال ها؟ حال الأرض وحال الركوع وحال الجنوس على فخذيه وشبقى يبقى حال القيام قبل الركوع او بعد الركوع داخلا, دا داخلا في قوله رضي الله عنه امر الناس ان يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه في الصلاه سيكون الحديث دالا على ان اليد اليمنى توضع على اليد اليسرى في الصلاه في القيام قبل الركوع وبعد, وبعد الركوع وهذا هو الحق الذي سدل عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم فصار الجواب على هذا السؤال مكونا من فقر في الفقر الأولى أنه لا ينبغي لنا أن نتساهل في إطلاق البدعة على عمل فيه مجال الاجتهاد والثاني أن الصواب أنه سنة وليس ببدعة بدليل الحديث الذي عشنا إليه هو حديث سهل إذا سعد رضي الله عنه نعم حوائج نعم يجوز للمعتكف أن يتصل بالتلفون لقضاء حوائج بعض المسلمين إذا كان التلفون في المسجد الذي هو معتكفون فيه. لأنه لم يخرج من المسجد أما إذا كان خارج المسجد فلا يخرج لذلك وقضاء حوائج المسلمين إذا كان هذا الرجل معنيا بها فلا يعتكف لأن قضاء حوائج المسلمين أهم من الاعتكاف. لأن نفعها المتعدي والنفع المتعدي أفضل من النفع القاصر الا اذا كان النفع القاصر من مهمات الاسلام وواجبات الاسلام نعم نقول ايضا لا حكم ردي شعر الشيب القوي من الدهيبي او من الشعر انه هو حرام مطلق نعم اما من اللحيه او شعر الوجه فانه حرام لان هذا من من النمص فان النمص نتف شعر الوجه واللحية منه ثم نقول لهذا الرجل هداه الله إذا كان سيتسلط على كل شعرة بيضة فينتفها معناه تنتهي لحية إذا بيضت كلها صار ماله لحية الآن كل شعرة تبيض ينتفها فإنه إذا نتف الشعر اليوم البيضاء خرج البيضة شعره أخرى غدا وشاره أخرى بعد غد حتى يخلص على الاحتسام وعلى الرأس أيضا نعم لهذا نقول دعل ما خلق الله عز وجل على ما خلق الله ولا تنتف أما إذا كان النفع على الرأس فإنه لا يصل إلى درجة التحريم لأنه ليس من النفس نعم يقول السائل اذا جاء رجل فاذا كان يصلي صلاه الجنازه وقد كبر تكبيرتين فكيف يقضي التكبيرات نعم اذا جاء الرجل وقد كبر الامام على الجنازه التكبيرتين الاوليين فانه يكبر معه التكبير الثالثه ويدعو للميت واذا سلم الامام فان بقي الميت لم يرفع اكمل ما مضى على صفةه، وإن رفع الميت، فإنه يتابع التكبير ويسلم، وإن شاء سلم بدون متابعة التكبير. نعم. يقول السائل: نحن خمسة في الشتاء، خينا من جدة، فأملنا شافن على الأبوابنا شاف علينا هل يجوز هذا التكبير؟ اقرأ اقرأ على ما ما كتب. على ما كتب. أين؟ صلنا شافن علينا. نعم الى نعم ولا شك ان ان الامور لا تتم على ما ينبغي الا اذا كان هناك أمير ولهذا امر النبي صلى الله عليه وسلم المسافرين إذا كانوا ثلاثه ان يؤمروا احدهم حتى لا تضرب امورهم فهؤلاء الذين جاءوا من جده الى مكه اذا امروا احدا عليهم لا تكون الكلمه واحده فهو احسن مما لو تركوا الأمر فوضى لنعم يقول السائل الوعدة عند رسول صلى الله عليه وسلم دعاء عند الشرق الماء الزنبى لقصد التداوي دني ولا أعلم في هذا الشيء نعم يقول السائل قولا في الأنسي قريبا منارك حروة تصدر من بعض البلاد تحمل ما يجد عدم نجاب الأبطال ولا فتقت منها وأنا الآن أريد الزواج وأنا الآن أريد الزواج لاجب عباده أقبل من معي وهي زوجتي إن شاء الله. شلون؟ أقبل. أقبل من معي وهي زوجتي إن شاء الله. عندي بأني لم طعمت أي تحمل لاجب أن أستشف. أنا على الله وأنا زوج أو أخير طالب الزواج. انا اقول ان شاء الله هذا الرجل لم ياكل شيئا كثيرا ولا يؤثر عليه ان شاء الله وليتوكل على الله ويتزوج وليته اخبرنا عن نوع هذه الحلوى حتى لا ياكل احد من حضين الان إيش؟ والده من ايران ها؟ ايش اسمه الشيك على كل حال هذا إذا, اذا ثبت فانه يجب ان يحذر المسلمون منه لان اعداء الاسلام لا يريدون أن ينجب ان ينجب المسلمون ذريه لانهم يعلمون ان من اسباب القوه كثرة العدد كما قال الله تعالى وجعلناكم اكثر نفيره وذكر شعيب قومه بان الله بان الله انعم عليهم بالكثرة فقال واذكروا اذ كنتم قليلا فكثركم ولهذا كانت فكره تحديد النسل واردة من أعداء الإسلام حتى لا يكتُر إنجاب المسلمين هي كلهم قوة هذه بس ما عذها هذه الورقة ما عذها وما ما من هذا؟ أي هذا من شرها خلص المنشورات هذه إذا إذا صح مصدرها فإنه يجب أن ينشر هذا الأمر حتى لا يشيع بيننا بين الناس. نعم. سائر الناس يقول: هل يوجد أن تصف مشاعري بالطريقة العقلية لا لغرض التشبث بالكادرات ولكن يتجين لذري من ذلك. مع أنني عندما أخرج من المنزل أخرج من كذبة ومن كذبة مديني والحمد لله. الذي بلغني عن هذا تصفيف الشعر, الشعر الشعر عن تصفيف الشعر أنه يكون بأجرة باهظة كثيرة قد نصف بأنها إضاعة ما والذي أنصح به نساءنا أن يتجنبن هذا الترف. والمراه تتجمل لزوجها لا على وجه يضيع به المال هذا الضياع فان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اضاعه المال اما لو ذهبت الى ماشطه تمشطها باجره سهله يسيره للتجمل لزوجها فان هذا لا باس به نعم منع في <تصفيق> وإذا استعملت الحبوب منع الحمل لأن تتضرر تتضرر تتضرر على المجنفات والجبوب وجزاة الله تعالى استعمال منع الحمل أو استعمال حبوب منع الحمل لا أرى أن المرأة تستعملها إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك مثل أن تكون المرأة ضعيفه للجسم أو مريضة أو ما أشبه ذلك مما يحوجها إلى استعمال هذه الحبوب. وإذا جاز لها أن تستعمل هذه الحبوب لكونها تتضرر بالحمل فلا بد من موافقة الزوج على ذلك لأن الزوج له حق في النسل كما أن لها حقا في النسل. ولهذا قال العلماء. لا يجوز للرجل أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها والعزل من أسباب منع الحمل فنصيحتي لكل امرأة أن تتجنب هذا وكلما كثر الأولاد كان أبرك وأنفع وكان أشد امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم نعم. هذا الشاعر يقول <سؤالي> أني وجبت التراويح لما الفرض عندما الفرض علما قد مع النام أحبه الله الذي أحبني فيه وجعلنا جميعا من احباب الله تعالى وأولياء وانا في شك من صحه السؤال على هذا الوجه لانه يقول دخل مع الامام بنيه التراويح وتبين له ان الامام يصلي الفرض وكان المتبادر ان يدخل مع الامام بنيه الفرض اولا يعني هذا هو هذا هو الترتيب الطبيعي فلا اتي عن صحه السؤال لكن على كل حال إذا كان قد دخل معه بنية التراويح ثم تبين أن الإمام يصلي الفريضة فإنه يستمر مع الإمام ولكنها ولكن هذه الصلاة لا تزئه عن الفريضة لأنه لم ينويها وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما العمال في النيات وإنما لكل امرئ ما نوى وهذا الرجل قد وفق حيث أعاد الصلاة بعد ذلك وعليه فلا شيء عليه بعد أن أعاد الصلاة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته فإني في ظهر اليوم عندما خرجت بعد الصلاة فجدت في مكان الحزاء حقي الحزاء يشبه وهو الحزاء الحمان وكانت الأرض حارة فأخذته فما هو نعم. هذا يقول أنه وجد في مكان حذائه حذاء يشبه حذاء فاخذه وكانه علم بعد ذلك أن الحذاء ليس حذاءه والمعروف عند اهل العلم في هذه الحال أنه يرد الحذاء في مكانه ليأخذه صاحبه لأنه من الجائز أن يكون حذاؤه هو قد أخذه شخص آخر وأن صاحب الحذاء المفقود يطلبه الآن ومن الجائز أيضا أن يكون صاحب الحذاء الموجود قد أخذ حذاء الرجل الذي وجد الحذاء الثاني ظن منه أنه حذاؤه وذهب له فالورع أن يرجع بهذا الحذاء إلى مكانه وأن ويضعه فيه وأما حذاؤه الذي ضاع له فإنه فإن الله تعالى يخلفه عليه إن شاء الله نعم أمر أتسأل عن سفن طلب والطلاق من زوج استعمل المخدرات ونسف في بطارها معه مع العلم لأنه لا يوجد من يعود عليها وعلى اولادها ياسمه نعم طلب المرأة من زوجها المجمن على المخدرات طلبها عن الطلاق جائز لأن حال زوجها غير مرضية وفي هذه الحال إذا طلبت الطلاق منه فإن الأولاد يسبعونها إذا كانوا دون سبع سنين ويلذم الوالد بالإنفاق عليهم وإذا كان يمكن أن تبقى مع هذا الرجل وتصلح حاله بالنصيحه فهذا خير نعم السلام عليكم الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنني أكفت في الله وبعد ما حكم بعد الثلوج وهو اللعب وذي اقارب واغلاق عمي ياتون كل ليله الى بيتنا ويشيشون ويهمزمون ويلعبون الثلوج حتى الصباح وانا احيانا اشاركهم لي انصحهم وهل يجوز لي سارق معا عند انني اصبح لهم ولا اشاركهم الا بالكلام الذي ستذكرهم فيه لله أقول اسال الله تعالى أن يحب هذا الأخ الذي أحبنا في الله أن يحبه كما أحبنا فيه وأن يجعلنا جميعا من أحباب الله سبحانه وتعالى ولعب البلوس التي هي لعبة الورقة حرمها علماؤنا رحمهم الله وقالوا إنها حرام لأنها تنهي عن عن أشياء كثيرة نافعة وربما تنهي عن الصلاة مع الجماعة وربما تمنع الإنسان من القيام لصلاة الفجر في وقتها ففيها مفاسد كثيرة فالذي يليق بالمسلم أن يتجنبها. أما الشيشة والدخان فإنها حرام لأنها ضارة وفيها إضاعة المال والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اضاعه المال وأما أقاربك الذين يأتون إلى بيتك فإذا أتوا إلى بيتك فلك الحق أن تمنعهم مما يمارسونه من شرب الدخان أو الشيشة وليس لهم الحق أن يشربوا ذلك في بيت شخص لا يرضى أن يشربوه في بيته عليهم أن يتجنبوا هذا نعم الشيخ كما هو لكم في الحديث حتى هذا الحديث الله مع لها الله من المعلوم ان القاعده عند السنة والجماعه اننا نصف الله تعالى بما وصف به نفسه من غير تمثيل ولا تكييف فإذا كان هذا الحديث يدل على أن لله مللا فإن ملل الله ليس كمللنا نحن بل هو ملل ليس فيه شيء من النقص أما ملل الإنسان فإن فيه شيء من النقص لأنه يتعب نفسيا وجسميا مما نزل به لعدم قوة تحمله وأما ملل الله إن كان هذا الحديث يدل عليه فانه ملل يليق به عز وجل ولا يسطمن نقصا بوجه من الوجوه أقول هل يجوز أن أنفق فتاة الفطر في بلدي أن أنفق المنى أم أبلق على بيدي أن بلدي آل السؤال أقول السائد هل يجوز أن في بلدي أمتقى بنا أمتقى بنا ام ابلغ اهل بيتي ان عني في بلدي على كل حال زكاه الفطر تتبع الانسان فاذا جاء وقت الفطر وانت في بلد فادي زكاه الفطر في ذلك البلد فاذا كنت مثلا من اهل المدينه وجاء عليك العيد وانت في مكه فاخرج زكاه الفطر في مكه واذا كنت من اهل مكه وجاء العيد وانت في المدينه فاخرج زكاه الفطر في المدينه وكذلك لو كنت من اهل مصر مثلا او الشام او العراق وجاء العيد وأنت في بمكه فاخرج الزكاه في مكه واذا كنت من اهل مكه وجاء الفطر وانت في مصر او الشام او العراق فاد الزكاه في تلك البلاد نعم قول السائل هل صلاة المرء في بيتها أفضل أم في تسجل الحرام الصلاة النافلة في البيت أفضل دقيقة صلاة النافلة في البيت أفضل سواء كان ذلك في حق الرجال أو في حق النساء لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي النوافل في بيته وهو الذي قال صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما عداه إلا مسجد الحرام وعلى هذا فنقول لو أذن الظهر وأنت في بيته وأنت في مكة تريد صلاة الظهر في مسجد الحرام فالأفضل أن تصلي راتبه الظهر في بيتك ثم تأتي إلى المسجد الحرام وتصلي في تعز المسجد. ومن ثم ذهب بعض العلماء إلى أن مضاعفة الصلاة في المساجد الثلاثة خاص بمضاعفة الصلاة المفروضة فقط، لأنها هي التي تفعل في هذه المساجد. وأما النوافل فليس فيها هذا التطريف ولكن الصحيح أن أنه عام. يشمل صلاه الفريضه وصلاه النافله ولكن لا يعني ذلك ان الصلاه النافله في المسجد الحرام او المسجد النبوي او المسجد الاقصى افضل من صلاتها في البيت فصلاتها في البيت افضل لكن لو فرض بل هو الواقع انك دخلت المسجد الحرام وصليت تحيه المسجد فتحيه المسجد في المسجد الحرام في مئه الف تحيه في المساجد الاخرى تحيه المسجد في المسجد النبوي خير من الف تحيه فيما عداه الا المسجد الحرام وكذلك لو اتيت ودخلت المسجد الحرام وصليت تحيه المسجد ولم يحن وقت صلاه الفريضه وبقيت اتطوع النافله فان هذه الصلاه خير من ألف صلاة فيما عدا المسجد الحرام وعلى هذا فقص نعم إيش. نعم بقي أن الفقرة الثانيه في السؤال هل الأفضل للمرأة أن تصلي في المسجد الحرام أو في بيتها أما الصلاة الفريضة فان صلاتها في بيتها افضل غيره من المساجد وأما قيام رمضان فان من من اهل العلم من يقول ان الافضل للنساء حضور حضور القيام في المساجد مستدلين لذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم جمع اهله وصلى بهم في قيام رمضان وبأنه وبأن روي عن عمر رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أنهما كان يأمراني رجلا يأم النساء في المسجد وعندي في هذا توقف فإن الأثرين المرويين عن عمر ورثمان ضعيفان لا تقوم به ما حجه وكون النبي صلى الله عليه وسلم يجمع أهله ليس بصريح أنه يجمعه في المسجد ليصلي به فعندي في المسألة نظر وهو أنه هل الأفضل للمرأة أن تصلي قيام رمضان في المسجد الحرام أو في بيتها والأصل أن بيتها أفضل إلا إذا ورد نص واضح على أن صلاة في المسجد الحرام أفضل ولكن لو جاءت وحضرت فيرجى لها ان تنال الاجر الذي قال عنه الرسول عليه الصلاه والسلام صارت في المثل الحرام بمئة ألف صلاه اما اذا كان يترتب على حضورها فتنه فلا ريب ان نبقىها في بيتها افضل يقول السائل فكرت بان ان تكلمت بشيء من الذوات غير الثاء فهو مطلق وخلل بالنار ان لم يجد فهل قررت الحكم على من فعل ذلك الجاهل في الحكم نعم الجهل بالحكم فيما يكفر كالجهل في الحكم فيما يفسد فكما ان الجاهل فيما يفسق يعذر بجهله فكذلك الجاهل فيما يكفر يعذر بجهله ولا فرق لأن الله عز وجل يقول وما كان من ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يطلع عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأدوى ظالمون ويقول الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وهذا يشمل كل ما يعذب, كل ما يعذب عليه عسى ويقول عز وجل وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم ولكن إذا كان هذا الجاهل مفرطا في التعلم فلم يسأل ولم يبحث فهذا, فهذا محل نظر فالجهال فيما يكفر وفيما يفسق إما أن لا يكون منهم تفريط وليس على بالهم الا ان هذا العمل مباح فهؤلاء يعذرون ولكن يدعون الى الحق فان اصروا حكم عليهم بما يقتضيه هذا الاصرار وأما اذا كان الانسان يسمع ان هذا محرم او ان هذا مؤذن الى الشرك ولكنه تهاون او استكبر فهذا لا يعذر بجهله نعم الربع؟ طيب السلام عليكم أقول السائل وجود السفاء في بيت قدر المسلم معكم وجود السفاء في بيت قدر المسلم مع العلم أننا يعرف فيه العراف النساء والجار التي يراها رجل المسلم عن رجل المسلم نعم الذي نرى رأ... ان التنزه عن اقتناء التلفاز اولى بلا شك واسلم واما مشاهدته فانها تنقسم الى ثلاثة اقسام اولا مشاهدة الاخبار والاحاديث الدينية والمشاهدات الكونية هذا لا باس به وثانيا مشاهدة ما ما يعرض من المسلسلات الفاتنه و الاعمال الاجراميه التي تفتح للناس باب الاجرام والعدوان والسرقات والنهب والقتل وما اشبه ذلك فان مشاهده هذا حرام ولا يجوز والقسم الثالث مشاهده شيء تكون مشاهدته مضيعه للوقت ليس فيه ما يقصد يقتضي التحريم، وفيه شبهة بالنسبة لاقتضاء القراءة الإباحة، فإنه لا ينبغي الإنسان أن يضيع وقته بمشاهدته، لا شيء من من إضاعة المال، لأن التلفزيون فيما يظهر فيه إضاعة المال إذا صرف فيما لا ينفع، أليس كذلك؟ وش إضاعة المال لديه؟ صرف الكهرباء نعم الوقت أهم أيضا إضاعة وقت إضاعة وقت وإضاعة مال وربما يتدرج الإنسان إلى مشاهدة ما, يحرم مش... ما تحرم مشاهدته نعم تقول استغل. ما حق السواق من هاري رمضان وما يمت عنه ومثلتا الصيام في نهار رمضان للصائم سنة إيش السواك السواك في نهار رمضان للصائم سنة وكذلك للصائم في غير رمضان سواء كان ذلك قبل الزوال أو بعده. لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهره للفم مرضاه للغضب وجميع الاحاديث الوارده في السواك ليس فيها ما يدل على استثناء الصائمين وعلى هذا فهو سنه لهم ولغيرهم لكن اذا كان الاستواق طعم او كان يتفتت فانه لا ينبغي للصائم استعماله لا لانه سواك ولكن لما يخشى من وصول الطعم إلى جوفه أو من نزوله ما يتفتت منه إلى جوفه فإذا تحرز ولفض الطعم ولفض المتوتد فليس بذلك الشيء نعم أخو السائد ما حكم أن يصلي الشخص الفريض في موضع الناف ثم يتحول إلى موضع آخر ليصلي بالنافذة لا بأس في هذا بل قال العلماء انه اذا صلى الانسان الفريضه في مكان فانه ينبغي ان ينتقل الى مكان اخر استدلالا بحديث معاية رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر الا توصل صلاه بصلاة حتى يخرج او يتكلم ولان مما يراعى في الشريعة الفصل بين الفريضة والنافلة ولكن إذا كانت الصفوف مزدحمه فإنه لا ينبغي أن تؤذي الناس بانتقادك من, من مكان الفريضة إلى مكان آخر الذي فيه على أنه ينبغي للإنسان أن يصلي جميع النوافل في البيت لقول النبي صلى الله عليه وسلم افضل صلاه المغرب في بيته الا مفتوح ولان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي النوافل الا في بيته جنا وما حصل الحديث عن عمر عن الصلاة الصلاة هذا الحديث لكن نعم. طيب شخصا أتى إلى المسجد ليصلي فريضا ما وجد عم الصف مكتمل هل يصلي مفردا أم لا يعمل نعم إذا جاء الإنسان إلى المسجد ووجد أن الصف مكتملة فإنه يصلي وحده يعني وحده مفردا في الصف لكنه مع جماعة ولا حرج عليه في ذلك لأن الله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم وهذا الرجل لا يستطيع الآن أن يدخل في الصفوف لأنها مكتملة وصلاة الجماعة واجبة من تقوى الله فيجب عليه أن يصلي مع الجماعة ولو كان وحده خلف الصف لانه لا يستطيع الدخول في الصف لاكتمال الصفوف فإن قلت هذا يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصغر فالجواب أن هذا الحديث تختلف العلماء في معناه فقال بعضهم لا صلاة كاملة لمنفرد خلف الصغر وأن هذا النفي كالنفي في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحره طعام ولا وهو, ولا وهو يدافعه الأخذان فإن الرجل لو صلى بحال الطعام فصلاةه صحيح ولكن النفي هنا نفي للكمال أي لا صلاة كاملة لمنفرد خلف الصلاة وإلى هذا ذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافع وأبو حنيفة وهو رواية عن الإمام احمد ان النفي هنا نفي للكمال وليس نفي للصحه ولكن القول الصحيح انه نفي للصحه وقد وقد العلماء قاعده وهي ان الاصل في النفي ان يكون نفيا للوجود فإن لم يمكن حمله على نفي الوجود حمل على نفي الصحة فإن لم يمكن حمله على نفي الصحة حمل على نفي الكمال طيب وهذا الحديث لا صلاة المنفرد خلف الصف يمكن أن يحمل على نفي الصحة ويقال إن صلاة المنفرد خلف الصف لا تصح ويؤيد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة فالقول الراجح أن هذا الحديث يدل على نفي صحة صلاة من صلى منفردا خلف الصد ولازم ذلك أنه يجب على الإنسان أن يقوم في الصف ولكن الواجب إذا عجد الإنسان عنه فإنه يسقط لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسلم وهذا الرجل إذا جاء وصوف كامله لا يخلو من أحد أمور أربع إما أن ينصرف ويصلي وحده وإما أن يجذب واحدا من الصف ليصلي معه وإما أن يتقدم إلى الإمام فيصلي معه وإما أن يصلي وحده خلف الصر فالاحتمالة الآن أربع أو ينتظر قادما هذا الخامس طيب تقدمه إلى الإمام فيه محذور راعي. المحذور الأول الأول أنه يشوش على المصلين بتخطي رقابهم إن كان هناك صفوف فإن كان يمكن أن ياتي من الباب المقدم في القبلة إلى أن يقف مع الإمام ففيه مخالفة السنة بانفراد الإمام في مكانه فإن السنة أن ينفرد الإمام في مكانه إذا كان المامون اثنين فأكثر طيب هذه واحدة تبين انها غير مشروعه وان ان يجذب واحد من معه وإذا جذب واحد يصلي معه ففيه ايضا محظورات اولا نقله هذا الرجل من الفاضل من المكان فاضل الى المكان مفروض وهذا فيه شيء من الاعتداء عليه ثانيا انه يشوش على الرجل صلاته ثالثا أنه يفتح في الصف فرجة رابعا أنه يؤدي إلى حركة جميع من في هذا الصف لأن العادة جرت انهم إذا فتحت في, إذا فتحت في الصف فرجة تقارب بعضهم من بعض اذا زال هذا سقط هذا الاهتمام يعني معناه أنه لزيز المشهور وما علينا أن ينصرف ويصلي وحده وبهذا تقول الجماعه الجماعة في المكان والأفعال يحرم من الجماعة مكانا وافعالا أو ينتظر من يأتي وهذا قد يأتي من يدخل المسجد فيصلي معه وقد لا يأتي ثلث او يدخل معهم مف... ينفرد في المكان دون الافعال وادراكه الجماعة في الافعال دون المكان خير من عدم ادراكه الجماعه لا في المكان ولا في الافعال ولهذا كان هذا القول الوسط اختيار شيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله على انه اذا تعذر مكانه في الصف فانه يقوم وحده ويصلي مع جماعه ولا حرج عليه في ذلك وقد استدل رحمه الله بدليل غريب جدا من باب القياس قال المرأة تصف وحدها خلف الصف وتصف صلاتها، لأنه ليس لها مكان شرعا في الصف وهذا الرجل الذي وجد الصف تاما ليس له مكان في الصف شرعا ولا حسا حسا ما شاء الله قال فالتعذر الحسي كالتعذر الشرعي فأسند رحمه الله قوله الى الدليل الشرعي والدليل العقلي وهو سير هنا يقول <تصفيق> السائل لدي والدتهم محيطه للخير وفعل الطاعات ولكن هذا الثاني يتوبه بعض الأفطاء فمثلا هي دائمة الصيام ولكن الأقصاء ينصحونها التختيب من ذلك فلا ترفق لهم والثاني هي دائمة القيام ولكن هذا يؤدي إلى مراتها والإضرار بها ونصحها فقد نصحناها بعدم القيام بما لما يستثبه لها المستعب ولكنها ترجع الى بعض الادويه التي تساعدها على ذلك وهي مطارده بالصحه وكذلك تريد الذهاب دائما للحرم الحرم وطواف البيت وخاصه اليوم الخميس والجمعه سترهب نفسها في والصلاة والصلاه وتعود الى بيتها ولدي اشد حلقه التعب علم أنني امتنع عن يصالها للحرم الحرم كنوع من الاحتجاج على ما تقوم به ستقوم بالذهاب مع السائق وكذلك الاوجه هن... ها... الاخيره علما بأنني أمسيع من إيصالي الحرب تنوع من الاحتجاج على ما تقوم به فتقوم بالذهاب مع السائق وكذلك العودة بدون مراقب معها فنرأي ضديتكم في ما تقوم به وأقوم به وجذلك الله خيرا أنا ترى غير مسؤول عن هذا المسؤول ما يعني؟ طيب لو خربت ولا شيء؟ فهذا السؤال يتضمن خرافته ان لديهم أم حريصه على فعل الخير لكنها تشق على نفسها في ذلك وهذا خلاف المشروع فانه ليس من المشروع بل ولا من المطلوب من المرء ان يتعبد لله سبحانه وتعالى بعبادات تشق عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص وقد قال رضي الله عنه إنه يقوم الليل ولا ينام ويصوم النهار ولا يفتر قال له النبي عليه الصلاة والسلام إن لربك عليك حقا وإن لنفسك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا فأعطي كل الذي حقا حقا فالإنسان نفسه عنده امانه يجب عليه ان يرعاها حق رعايته وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتلف من العمل ما تطيقون فان الله تعالى لا يمل حتى, حتى تمل واذا كان الانسان في الشيء الواجب اذا كان يشق عليه فانه يعفى له عنه فما بالك بالشيء المستحب الشيء الواجب يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لعمران بن الحصين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب انتبه يا أخ صل قائما والقيام في الفرد واجب لا تصح الصلاة إلا به بي. فإن لم تستطع فقائلا اش اش طيب ايش كذي شمال حط مع الاولين فئن لم تستطع فقائلا فان لم تستطع, تستطع فعالجها فنقول لهذه المراه نسال الله تعالى ان يزيدها من فضله رغبه في طاعته لكننا نقول لها ينبغي لها ان تتمشى في طاعه الله على ما جاء في شريعه الله عز وجل وان لا تكلف نفسها حتى النبي عليه الصلاه والسلام لما رفع الصحابه اصواتهم بالذكر ماذا قال لهم قال اربعوا على انفسكم لا تكلفوا لا تكلفوا امشوا بطمانينه كما يمشي الناس في الربيع والناس في الربيع يمشون بطمأنينة لا يستعجلون في المشي حتى ترتع الابد ولا تتكلف المشي فالحاصل أن نصيحتي لهذه الأن ولعل السائل يبلغها ذلك عن طريق المسجلات أن تتقي الله في نفسها وأن لا تشق على نفسها لا في الصيام ولا بالقيام ولا بغيرهم وأما ركوبها مع السائق وحدها فهذا محرم لأنه لا يجوز للمرأة أن تخلو برجل في السيارة غير محرم لها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو رجل بامرأة وهذا النهي عام أما السفر لا تسافر المرأة بلا محرم ولو كان معها غيرها فهنا أمران خلوه هذه حرام في الحضر والسفر وسفر هذا هذا حرام إلا بمحرم لكن حرام في السفر فقط الحاصل أن ما يفعله بعض الناس من ركوب المرأة وحدها مع السائر حرام ولا يحل لا يحل للمرأة أن تركب وحدها مع السائق لأنها في خلوة مع الرجل يقول بعض الناس إن هذا ليس بخلوة لأنها تمشي في السوق فيقال بل هو خلوة وأعظم لأن غالب السيارات الآن تغلق الزجاجات فلو تكلم معها الرجل بكل كلام لم يسمعه أحد ولأنه في الواقع خالم بها في غرفته لان السيارة بمنزلة الغرفة ولأننا نسأل كثيرا عن مثل هذه المسائل يحدث فيها حوادث خطيرة جدا نحن على حسب ما يأتينا من أو السؤالات عن هذا يحدث حوادث خطيرة للغاية حتى سئلنا عن مسائل وقعت في هذا الشهر في شهر رمضان من هذا النوع من الذين يذهبون بالنساء في السيارات وحدهن فيها خطيره لا احب ان اذكرها في هذا المقام لانها دنيئه جدا تفسد عليهم صيامهم اذا اركبوا المراه وحدها معهم فالمهم انه لا يستريب عاقل بان ركوب المراه مع السائق وحدها حرام لدخوله في الخلوه ولانه, يجتمع ولأنه يفضي الى مفاسد وفتن كثيره المرأة الان مسكينه تذهب الى الحرم مع سائق وحدها يقلوبها فتقع فيما حرم الله عز وجل لادراك امر ليس بواجب عليها نعم. اما بالنسبه لامتناع الابن عن ايصالها الى المسجد الحرام فإن هذا إذا كان قصده لعلها تمتنع فهذا طيب لكن المشكل أنها مصر على الذهاب فأرى أن لا ينتنع ما دامت إذا لم يذهب بها طلبت من السائق أن يذهب بها وهو غير محرم فالذي أرى أن لا ينتنع إذا كانت مصممه على الذهاب أجئ يوسف من مصر أن يترك عمله وتفرغ لطلب العلم. فيكون عالما على أبيه أو وليه وعلى من يطلب منه العلم. نعم. لا شك أن طلب العلم من أفضل الأعمال، بل هو من الجهاد بسبي الله. ولا سيما في وقتنا هذا، فينا بدأت. الفتن بل بدأت البدع تظهر في المجتمع الإسلامي وتنتشر وتكثر وبدأ الجهل الكثير من من يتطلع إلى الافتاء بغير علم وبدأ الجدل من كثير من الناس فهذه ثلاثة أمور كلها تحتم على الشاب أن يحرص على طلب العلم بدأ, بدأ بدأت تفزو نجومها ثانيا أناس يتطلعون إلى الإفتاة بغير علم ثالثا جدل كثير في مسائل قد تكون واضحة لأهل العلم لكن يأتي من يجادل فيها بغير علم فمن أجل ذلك نحن في ضرورة إلى طلب العلم إلى أهل علم عندهم رسوخ وسعه اطلاع وعندهم ايضا فقه في دين الله وعندهم حكمة في توجيه عباد الله لأن كثيرا من الناس الآن يحصلون على علم نظري في مساله من المسائل ولا ولا يهمهم النظر الى اساس الخلق وإلى تربيته وانهم اذا افتوا بكذا وكذا صار وسيله الى شر اكبر لا لا يعلم مداه الا الله وها هم الصحابه رضي الله عنهم احيانا يلزمون باشياء قد تكون النصوص دالة على عدم الزام بها من أجل تربية الخلق عمر بن خطاب رضي الله عنه ألزم الناس في إمغاء الطلاق الثلاث كان الطلاق الثلاث في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر كان الطلاق الثلاث واحدة يعني أن الرجل إذا طلق امراته ثلاثا في مجلس واحد فإنه يكون واحدة لكن هو محرم يعني طلاق المرأة ثلاثا في مجلس واحد حرام لأنه من تعدي حدود الله عز وجل قال عمر رضي الله عنه أرى الناس قد تتايعوا في أمر كانت لهم فيه أنات فلو امضيناه عليهم فامضاه عليهم وجعل الطلاق الثلاثة ثلاثا لا واحدا بعد أن مضى عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وسنتان من خلافته رضي الله عنه ألزم الناس بالطلاق الثلاث مع أن مع أن الإنسان لو راجع زوجته بعد هذا الطلاق لكان رجله صحيحا في العهدين السابقين لعاد عمر وسنتين من خلافته لكن رأى أن المصبحة تقتضي إيش تقتضي إمضاء الطلاق الثلاث ومنع الإنسان من الرجوع إلى زوجته ايضا عقوبة الخمر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يؤتى بالرجل الشارب فيضرب بطرف الثوب في الجليل في النعال نحو من أربعين وجلده وفي عهد ابي بكر يجلد أربعين وفي عهد عمر يجلد أربعين لكنه لما كثر الشرب جمع رضي الله عنه الصحابه واستشارهم فقال عبد الرحمن بن عوف اخف الحدود ثمانين فجعل عمر عقوبه شارب الخمر جعلها ثمانين جلده كل هذا من اجل اصلاح الخلق فينبغي للمفتي فينبغي للمسلم او للمفتي والعالم في مثل هذه الامور ان يراعي احوال الناس وما يصل ينبغي له طيب ها ها لكن ترى تركت ترى تكتب في عندك ورقه طيب انت ماشي منتظرينه ها ها ها ها ها